وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أقل العثره واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئه من خطيئته مهرب الا اليك عباد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمه من اطرافها ما من العظماء احد الا وله جوانب من حياته يحرص على سترها وكتمان امرها ويخشى ان يطلع الناس على خبرها ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف حياته للناس جميعا فكانت كتابا مفتوحا ليس فيه صفحه مطبقه ولا سطر مطموس يقرا فيه من شاء ما شاء وهو وحده الذي أذن لاصحابه ان يذيعوا عنه كل ما كان منه ويبلغوه فرووا كل ما راوا من احواله حتى رووا كل شيء عباد الله ومن أخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة التي نقلها عنه أصحابه خلق الوفاء والوفاء بمعناه الواسع القيام بالحقوق وجزاء الإحسان ورعاية الود وحفظ العهد وقد بلغ في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ الأعظم فما وراءه غايه ولا مثله احد خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لربه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الناس وفى لربه مقامات العبوديه كما وفى ابراهيم عليه السلام فقال الله فيه وابراهيم الذي وفى كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أتقاكم لله واخشاكم له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا رواه مسلم وهو في الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة قيام الإنسان بحقوق والديه وإحسانه إليهما وبره بهما كما ربياه صغيرا من أعظم الوفاء ويعظم هذا حال كبرهما وضعفهما أما بعد موتهما فالدعاء لهما والصدقه عنهما وخلق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار خلق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لزوجاته وخير الناس خيرهم لأهله قالت عائشة رضي الله عنها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 وكان لي منها ولد ويقول إني, رزق إني رزقت حبها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت, خ... أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك وفي رواية فارتاع لذلك فقال اللهم هاله وفي يوم بدر أسر العاص بن أبي الربيع فيمن أسر وبعث أهل مكة كل في فداء أسيره فبعثت زينب بنت الرسول بمال وقلادة تفدي زوجها وكانت هذه القلادة هدية خديجة لزينب يوم زواجها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة وتذكر أيامه الأولى فانبعث الحنين في فؤاده وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله خلقه عليه الصلاة والسلام الوفاء مع الأصهار والأرحام أوصى بأهل مصر خيرا وقال كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء بعد قتاله لهوازن اسر من اسر من نسائهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم فجاءه وفد هوازن وقالوا انما في الأسر يا رسول الله حواضنك وخالاتك فامن علينا فاطلق لهم ستة آلاف فأطلق لهم ستة آلاف صبي وامرأة وقدمت عليه الشيماء أخته من الرضاعة فبسط لها رداءه وأجلسها معه ثم أعطاها ما أعطاها خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لأصحابه نوه بفضلهم ونهى عن سبهم ورفع قدرهم وأعلى شأنهم وخص الصديق من بينهم إذ كان صاحبه في الغار قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فقال اثم ابو بكر فقالوا لا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعب حتى اشفق ابو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه قعد على المنبر وهو عاصب رأسه بخرقه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر والخوخة هي الباب الصغير ونحوه سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر قال العلماء وفي هذا تنبيه إلى خلافته من بعده فأبقى له مدخلا إلى المسجد لأنه سيكون الخليفة والإمام ويوم حنين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنتم را من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابراء وابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى اخبلوا لحاهم فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا رواه احمد واصله في الصحيحين كان خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لامته بلغهم البلاغ المبين وتركهم على المحجه الواضحه لقد جاءكم رسول من أنفسكم بلغهم البلاغ المبين وتركهم على المحجة الواضحة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كان يترك الكثير من العمل خوف المشقة عليهم لولا أن أشق على أمتي، لا ولفعلت، ولفعلت. روا مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني الايه وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك فصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعنا بما فيهما من الايات والحكمه اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله العظيم وصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ايها المؤمنون الوفاء صفه جميله وخلق كريم الوفاء صفه نبيله وخلق كريم يجمل بكل احد ان يتحلى به فهو الاخلاص الذي لا غدر فيه ولا خيانه وهو البذل والعطاء بلا حدود والجمال ان نعيش هذه السجيه بكل جوارحنا وبكل ما نملك من صدق لا زيف فيه ولا نفاق والصداقات التي يرعاها الوفاء هي الصداقة الحقة تذكر للود ومحافظة على العهد الوفاء ديانة ومرؤة وهو من شيم الكرام ومجمع الأخلاق الفاضلة فالتقوى والوفاء والصدق والكرم والمرؤة صفات متلازمة تزيد نور الوجه وترفع الذكر وتعظم الأجر وتسعد القلب والوفاء الحق لا يأتي إلا من قلب طاهر تدفعه النية الطيبة وهو صفة من صفات الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون, وي... فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التواتي والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله والوفاء من صفة الانبياء وابراهيم الذي وفى واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبيا الوفاء من سمات الايمان قال الله عز وجل والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وهو من صفات المتقين ومن اعظم اسباب تحصيل التقوى قال سبحانه بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين وسبيل الى اعلى الدرجات ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وفي مدح المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والآيات التي تتحدث عن الوفاء تربو على عشرين آية وجميع الآيات التي ورد فيها لفظ العهد والميفاق تدل على ذلك وأعظم الوفاء هو الوفاء بحق الله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير رحمه الله وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة انتهى والوالدان احق الناس بالوفاء خاصه مع الحاجه وكبر السن اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفي التعامل مع الخلق يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وفي الحياه الاسريه يجب ان يكون الوفاء حاضرا في كل الاحوال فاكبر عهد بين انسانين هو ميثاق الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج رواه البخاري والله تعالى يقول وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ويقول سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم عباد الله واذا كان الوفاء من خصال الايمان والتقوى فان الخيانه والغدر من خصال النفاق والفجور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها رواه البخاري ومسلم وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه البخاري ومسلم ومن اعظم الغدر قتل المصلين وترويع الامنين وتفجير المساجد ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم نعوذ بالله من الخذلان ومن مسالك الشيطان الا فاتقوا الله عباد الله ووطنوا انفسكم على ما امر به دينكم من الحال الجميل والخلق النبيل وان من الوفاء لمن اخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهدانا به وارشدنا كثره الصلاه والسلام على رسول الله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 اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم من اراد بلادنا وولاتنا وعلماءنا وعامتنا ووحدتنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل دائره السوء عليه يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه واخوانهم واعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفق ولاه امور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم انشر الامن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين وكفينا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا وبلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمتعوا بالصحه والعافيه على طاعتك ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك ونور له في قبره ووسع له فيه واجعله روضه من رياض الجنه واجمعنا به في دار كرامتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وازواجنا وذرياتنا انك سميع الدعاء نستغفر الله نستغفر الله